فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وَلَا تَزَالُ تَقْنَعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ الله يحب المحسنين